فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبان نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإلو يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولى بعهم الآخرين كذالك نفعل بالمجرمين ويل يوم إذ المكذبين ألم نخلقكم من ماء مين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فَقَدَرْنَا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَوِيَ أَيَّامَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَى أَمْوَاتًا وجعلنا فيها رواص يشامخاته وأسقيناكم ما أنفراته ويلوياه ما إذن المكذبين إن طلقوا بلا ما كوت به تكذبون إن طلقوا لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل اليومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يغذن لهم فيعتذرون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 وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يوم يذل المكذبين كلوا وتمتعوا قليلا كُم مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَأَنذِرْ قِيلَ لَهُمْ رَكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ